اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم وجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا اللهم وجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن موالنا وأهلنا وأولادنا ومن الماء البارد على الضمة